I'm <laughs> Oh, God. قَيْلُ لَن مَعَ سَاجِعُونَ قُمْ فَأَظْلَمُ عَنَّا One woman. No one <worshipful> All <laughs> a man آمِنُ الْقَادِرِ كِتَابُهُ تَحِيَّ مَا Oh, my God. ألا أدك في مريح منك Oh! <laughs> الذي ما न रु ल perfect من فلا تلت from me ma ko <سكين> <سكين> <سكين> أخوك عليكم وَمَا كَانَ لَهُمُ الْغُلُوُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ All I have called me